وكل ضلاله في ا ل ن ا ر وما نحاول أ ي ه ا الاخوه ف إ ن ن ا نحاول في هذه الدقائق ا ل م ع د و د ة واللحظات ا ل م ح د و د ة أن أن نعرج ونتناول هذه ا ل ق ض ي ة التي اثارها وذكرها وجعلها من حيث ي ا ت وموضوع هذا ا ل م ت ق ى الذي يتناول ا ل د ع و ة إ ل ى الله و س ي ل ة و ط ر ي ق ة أ س ل و ب ا ومنهجا م ا د ة ومعلومات مقارنه ومقتضيات مصالح وغايات كل ما يتعلق بها فذهب ا ب ع ض مذهبا بعيدا غير ا ل سديد حيث توسعوا فيما لم يتوسع في الشارع أ و توسعوا فيما لم يكن بنافع ما دفعهم هذا التوسع حتى ادهاهم وطرفهم و أ ن س ا ه م وخاب بهم عن منهج ا ل د ع و ة الحقيقي الصريح الصحيح فكم من اناس أ ي ه ا الاخوه بداوا ب ا ل د ع و ة إ ل ى الله غير أ ن ه م ما كانت دعوه من الله على سبيل الله وعلى طريقه له على منهج الله اي ق ر آ ن ا ل س ن ة ف أ خ ذ و ا ب ل د م ا ل د ع و ة إ ل ى الله فلهم ا يدعونا الى التوحيد ولهم ا يدعونا الى ا ل إ س ل ا م تعاليم وتوجيهات إ ر ش ا د ا ت وخطابات تكاليف و أ ح ك ا م إ ل ى غير ذلك مما يتضمنه هذا الخطاب الشرعي ويريده من هذا ا ل م س ل الملتزم التزاما شرعيا فنسوا الدعوه الى الله ف أ خ ذ يدعون إ ل ى ا ل أ ح ز ا ب واخذوا يدعون إ ل ى الرؤساء ي ط ي ع و ن ا ل م ص ا ل ق ر آ ن ي ة ويطوعون ا ل م ص الحديثيه ة أي ا ل س وكذلك يتاولون ا ل م ص و ص ا ل ث ل ا ث ي ة أ ي اطار ص ح ا ب ه واخبارهم وعلمهم وثقهم لموافقه مذاهبهم و م س ا ر ب ه م كلما يوافق باطنهم ومنهجهم فلذلك لما أ ط ا ع اخواني هل ودينا ا ل د ع و ة توقيتيه ام هي ا ج ت ه ا د ي ة لا شك أ ن ك م تعرفون ما معنى الاجتهاد ومن هو الذي يجتهد وكيما يجتهد به وما هي مزالات الاجتهاد و ا ع ه وفديه الى غير ذلك هو لي لا شك أ ن الاجتهاد هو فيه نصيب من هذا المجتهد الذي ي س ت ف ر ه جهلا ويبذل ط ا ع ة من أ ج ل ماذا وهو يتوفى من أ ج ل أ ن يحصل له علم أ و ضم بحكم شرعي أ و كما يقولون ممكن أ ن ه يبذل هذا المجهود في طرف مقصود من ج ه ة النظر والاستدلال والتتبع والاستقراء والاستقصاء فيكن و له دور فيها تعليلا وتحليلا وقياسا و إ ل ح ا ق وما الى ذلك من هذه الاساليب التي يتبعها فيقول إ ذ ا عنده دور في إ ن ش ا ء هذا أ ي ل ل ع ق د دور في إ ن ش ا ء و ت أ س ي س هذه ا ل أ ش ي ا ء وفي إ ر ف ا ء وتكريس ي أ و تقعيد هذه ا ل أ ح ك ا م أ و هذه التضررات أ و هذه المبادئ وهذه ا ل و ف ا ئ لبلوغ ل المقاصد والغايات ف إ ن م ا الذين يقولون بالتوقف أ و بكونه توقيفيا يرون أ ن ه على الانسان ان يعلم ويفهم ويعمل ويلتزم فليس له ان يقدم او يؤخر وليس له ان يودع او يضيق وليس له ان يلغي او يعتبر او ينفي او يثبت انما ليس له ذلك استقلالا واجتهادا قد يكون له الحاق او من باب ا ل د ر ا ي ة من ب ا ب ا ل أ و ل ى أ و من ب ا ب الامثل أ و غير ذلك كما بابه هو في、بابي. لكنني أ ر ي د أ ن أ ق و ل ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه ا ل ن ع م ة ن ع م ة الدين وكنا في ا ل ص ب ي ح ة فكرنا أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ا ل د ع و ة إ ل ى الله هذه ا ل ر س و ل ا ل ث ا ب ت ة هي ا ل أ ص ل وما سواها يلحق بها فان, وافق فإن وافقها تعلق بها واخذ حكمها و إ ن خالفها اعتبر سادا أ و غ ر ي ب ا أ و اعتبر مردودا أ و منكرا ل أ ن عند ا ل م ش ت ه د ي ن ينظرون في العلل ينظرون في ا ل ب ر و ع ينظرون في ا ل أ ص و ل و أ ح ك ا م ا ل أ ص و ل ف إ ذ ا ما استجدت و ط ر أ ت ووقعت وحصلت ونزلت ن ا ز ل ة او حصل شيء ينظرون بنظرات ث ا ق ب ة ويفكرون تفكيرات ص ا ح ب ة وكذلك احاطات م س ت غ ر ق ة و م س ت و ع ب ة لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا كان التصور كليا او كاملا و إ ذ ا كان ا ل ت ط و ر صحيحا لا شك أ ن ه الحكم يكون كذلك و إ ذ ا لم يكن كذلك لم يكن الحكم كذلك إ ن م ا كان باعتبار النظره وما بني على ف ا ت د فهو ف ا ت د فلهذا ترون ان الدعوة، منهج الدعوه الى الله ثابت لا يتغير, ثابت لا يتغير. ولهذا يقال أ م ا الوسائل التي حصلت هذه الوسائل التي حصلت كالقاعات والميكروفونات وغير ذلك من الوسائل و ا ل أ د و ا ت هذه لا تؤثر في ا ل د ع و ة لا تؤثر في الدعوة. فهذه ي الدعوة ف م س ت ق ل ة عن ا ل د ع و ة قد يقولون أ ن ت م م ع ت ر المنكرين على المغيرين والمتغيرين والمجتهدين والمتوسعين كذلك أ ن ت م لكن مسالك ثلاث ا ت و فاذا ق ل ع ر في ه ه ل م ت ك ر اردتم ت ت و ا ل خ ا ع ح ك ا ل د ع وسائل ة فإذا و ا ج ت ه ا د ي ة وسائل ممكن ع ص ر ي ة لكن ا ل د ع و ة تتحكم فيها تضبطها وتقيدها وتحددها فلا تؤثر في ا ل د ع و ة فلا عرج ب م ع ن ى ه ي التي تكون م ن د ر ج ة تحت اصول ا ل د ع و ة وتحت وسائل ا ل د ع و ة فلا عرج أ م ا أ ن ت ن ش ئ و شيئا و ت ح ت ر ع شيئا وتقررون أ ن يعني كذلك وتحررون شيئا وهذا يكون على خلاف الشرع ف ي ر ف ر ل أ ن شرعكم يا إ خ و ا ن ل أ ن شريعتكم يا إ خ و ا ن أ ح م د و ا ربكم أ ن ه ما تركت شيئا إ ل ا و أ ح ا ط ت ك م و أ ع ل م ت ك م وعلمتكم وبينت ّ لكم و أ ت ت ك م كذلك بكل ما س أ ل ت م ربكم أ ن يبينه لكم وبما س أ ل ت م نبيكم أ ن يدلكم عليه فما انتقل النبي ه صلى الله عليه وسلم إ ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى ف م ن ت ق ل وما فارق أ م ت ه إ ل ا وقد بين لها كل ما يقربها إ ل ى الله و أ م ر ه ا به وكل ما يقربها أ و يبعدها عن الله ويقربها من الشيطان إ ل ا و ن ه ا ه ا الحمد لله بين كل شيء فلهذا ا ل إ م ا م مالك ر ح م ة الله عليه ل م ت قال كلمته ا ل م ش ه و ر ة و أ ن ا لما ذكرت لكم في ا ل ج ل س ة ا ل ص ب ا ح ي ة ش ط ر منها باعتبار الاستشهاد أ و الاستئناس أ و باعتبار, باعتبار النظر فيه والاستنباط منه ذكرنا كيف الذين يرون أ ر ا ء أ و ي ف ع ل و ن أ ف ع ا ل ا ويسمونها بغير اسمها الحقيقي أ و يؤولونها ت أ و ي ل ا على غير و ج ه الحقيقي فلن... ف ا ل ع ب ر ة ليست ب ا ل أ س م ا ء و ا ل ع ب ر ة ليست بالمصطلحات إ ن م ا ا ل ع ب ر ة ما يترتب على هذه المسميات ت ع من حقائق وما يترتب على هذه المصطلحات من معاني واثار فهذه المصطلحات ا ل ح ا د ث ة و ا ل م س ت ح د ث ة كم جلت على ا ل ش ر ي ع ة وكم وكم استعمل الناس عبارات في أ و ل ا ل أ م ر استعملوها اتفاقا وفي... وفي... وب... وبعد ذلك و آ خ ر ا ل أ م ر بعد ذلك أ خ ذ و ا يتحرون ذلك المصطلح ويلزمون ح م و و ن الناس على معنى ذلك المصطلح على ذلك ي الناس بالرضوخ و ا ل ا س ت ج ا ب ة و ا ل إ ذ ع ا ن لذلك المصطلح و أ ص ب ح الحكم و أ ص ب ح الميزان و أ ص ب ح المعيار انظروا الى بعض المصطلحات ا ل ح ز ب ي ة اليوم كيف أ ص ب ح يتلاعب بها الدعاه انظروا الى بعض المصطلحات ا ل م ذ ه ب ي ة اليوم كيف أ ص ب ح ت أ س س ا لهؤلاء الدعاء انظروا لبعض الطرق والوسائل و ا ل و س ا ئ ل وكان خلاف الشرع مع ذلك يقول يرون فيها م ص ل ح ة يا إ خ و ا ن قد تكون فيها م ص ل ح ة ولكن أ و المنفعه غير أ ن هذه ا ل م ص ل ح ة النسبيه ة أو ذ ه ا ة القليله ا ل ه ي ن ة ا ل خ ف ي ف ة فوتت عليكم م ص ل ح ة ع ا م ة ك ب ي ر ة أ ق و ل يا إ خ و ا ن لما ذكرت لكم ب أ ن هذه ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في مصادرها و أ د ل ت ه ا و أ ح ك ا م ه ا وكل ما يتعلق بها ذ ل ت في الباب عند ا ل أ ص و ر ي ي ن يسمى ا ل م ص ل ح ة او ما يصطلح عليه المصلحه بالمسرح... شروطاً للاعتبار المرتلى لم يكن دليل على اعتبارها عينا وذاتا وجنسا وغير ذلك ولم يكن دليل يدل وينص على إ ل غ ا ئ ه ا أ و نفيها تماما أ و ردها نهائيا لا إ ن م ا هي ب م ث ا ب ة ما يترتب عليها وما ينبني عليه وممكن ا ي ي ت أ ث ر بها فقالوا إذن اذا كانت هذه ا ل م ط ل ح ة هذا الوصف الذي لم يكن دليله على اعتباره وعلى ا ل غ ا ئ ر اشترط عدم مخالفته للنصوص الشرعيه ة إذا كان ذ إذا كان هذه كذلك ذلك فلذلك ه هي أشياء بها المصالحة تخالف ما كان المصالح تخالف معلوما حكما ثابتا مردودا وما باقتصار لا الوسائل أشياء إلى أقول إلى الغير لو تألني من نصوص يصح نص بنص يتقرب نعرف أن أن أو تقول شديد بد ممكن هذه الوزير هي أ ش ي ا ء يتقرب بها الغير أ و هي ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ف ض ي ة إ ل ى ا ل م ص ا ر ح والمفاسد إ ذ ا تفضي الى المفاسد ا ل أ ص ل في ا ل م ف س د ة الدرء والاستناف فكل ما أ د ى إ ل ى م ف س د ة فهو فاسد ولو كان بادئ ا ل أ م ر مباحا لذاته غير أ ن ه لما تعلق به الفاسد ف أ ص ب ح فاسدا لغيره ل أ ن ذلك الغير أ ث ر فيه و إ ذ ا كان يحقق ا ل م ص ل ح ة ينظر بتلك ا ل م ص ل ح ة و ح ق ي ق ة حكم تلك ا ل م ص ل ح ة و ح ا ج ة الناس إ ل ى تلك ا ل م ص ل ح ة فلعل يكون ما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب يعني ها ممكن ن ن ظ ر إ ل ى هذه الوسائل ل أ ن ب ا ل و س ا ئ ل حكم المقاصد انظرون إ ل ي ه ا أ م ا هذه ا ل م س ا ئ ل في ا ل د ع و ة ف أ ق و ل بكل صراحه ة يا وما اخترع الناس أ م ر ا جديدا وما ا ب ت د ع ا ل ن ا س كذلك و... وابتكروا شيئا في غير مجاله فينبغي أن ل ا يعطى ذلك المجال الذي لا يصلح له نمشي في العبادات شيء نمشي في العادات شيء هكذا ولا لا يعني عندنا استصحاب نستصحب ونعمل ونستدل في هذه ا ل م س أ ل ة فلذلك نقول ب ي الحلقه ا ل د ع و ة الى الله عباده صراحه يا اخوان اقول ب ي الدليل الناس اليوم لم الناس مثلا ن ف ك ر في شيء وهو ان الناس يريدون تبليغ هذا الدين إ ل ى الناس نظروا في الناس اولا ونظروا في الدين ثانيا هؤلاء الناس ينبغي ان يعلموا بان ولو حرصوا كلهم حرصا شديدا ما يستطيعون أ ن يجعلوا هؤلاء ل م ؤ م ن ي ن كلهم الله قال وما أ ذ ك ر الناس ولو حرمتم لن ا ص ل ي ك و ن لكم مؤمنين ولن يؤمنوا بهذا كلهم إ ن م ا ط ا ئ ف ة تقتنع وتقتعد اخرى اذن ولو حرم يعني حرص هذا الحرص خ ل ي ك تبتكر ل يخليك الدير و... ومنعك كيف وتضرب البندير ومنعكوش ت الدير يعني وثيرا ت ث ي ر ا ل د ع و ة شايف ي كل الخلق غلط فلذلك قال لك يعني ولو حرص إ ذ ن أ ن ت وش الي اليك ا ل ب ل ا ء يا إ خ و ا ن صدقا للأنبياء هل نحن أ ح ك م من ا ل أ ن ب ي ا ء هل نحن, نحن أ ع ل ى من ا ل أ ن ب ي ا ء هل نحن أ ح ر ص على البيان من ا ل أ ن ب ي ا ء و ي ن منهج ا ل أ ن ب ي ا ء في ا ل د ع و ة إ ل ى الله الذي فيه ا ل ح ك م ة والعقل منهجهم فيه الحكمة فيه الحقل. إحنا كنتم عندكم حكمة نحن فيه فيه يقولوا الحقل ولكن م ا ع ن د ك م ش عقل ن د ك م ش ن ظ ر ة نظرة, نظرة أ ف ق ي ة و ن ظ ر ة ا ث ا ق ي ة نظر يعني ه هذا كله كلام هذا كله ت أ و ي ل هذه كلها ف ل س ف ة هذا كله من وحي الشيطان إ ن م ا ا ل أ ن ب ي ا ء يا اخوان بلغوا و ي أ ت ي النبي وليس معه أ ح د هل انت يقول أ ن فاشل في دعوتك أ ن ت ما استجاب لك حتى هؤلاء ا ل أ ق و ا ن كانوا يعيدون على أ ق و ا ل ه م ما نراك اتبعك إ ل ا أ ن ا د ل ن ا بادئ ا ل ر أ ي ها غير فقط مثل ما قاله كل ن يتبعك صلى الله ي العبيد يتبعك الفقراء وكذا وكذا شايفين ولكن ا ل أ ن ب ي ا ء ه ل ل ي ينظروا إ ل ى ا ل د ع و ة أ و ل ا يا إ خ و ا ن هؤلاء الناس ينبغي أ ن تعلموا إ م ا أ ن ك م ا تطوعوا نفوسهم ب ش توافق الشرع وهذا هو الصحيح وإما الطوع أنكم ا ل د ن وإنتم شايفين هذا الأهواء هو وفق ي ص ل لو الحق أهواءه وإن اتبع تطع من أكثر فلذلك ي ا أ ر ض أقس أقس على ف ل ل ذ كل ك ا ل أ ن ب ي ا ء يعني هون ؤ ل بين ا عليه ف الله يقول لك فلعلك باخر نفسك إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث أ س ف ا إ ن م ا عليك تبلغ فقط وما على الرسول إ ل ا ا ل ب ل ا غ ي عليك إ ن تبلغ كذلك الدعاء ينبغي أ ن ي ح ل م و ا ب أ ن المطلوب منهم والمراد منهم هو ا ل د ع و ة أ و ل ا هذه ا ل د ع و ة أ و ل ا ان يتعلموها شايفين يا اخوان أ ق و ل لكم مثال مثال اسمحوا لي فقط ل أ ن فيك شيء إ ن أ ه ل الحق مع الحق و أ ه ل الباطل مع الباطل أ ه ل الباطل يساومون و أ ه ل الحق يثبتون ويدعون ويواجهونهم بل يوجهونه اعني يوجهونهم حتى في ا ل م ع ا م ل ة ا ل توجيه ما هو م و ا ج ه ة تلك ا ل م و ا ج ه ة التي باعتبار كونها رد فعل او مقابل لفعل أ و شمها القبل ي لا توجيه يعتبرون موجهين الدعاه موجهون ليسوا مواجهين إ ن م ا غيرهم يواجهون الذين و ا ج ه و ن أ م ا دعوه يوجهون يرشدون يهدون الناس يبينونهم وما إ ل ى ذلك فلذلك نجد هذا المنهج الذي نشا اقول جرب الناس يا إ خ و ا ن لو نحكم جماعات وننظر ن ش أ ت ه ا أ و ل ا وكيف أ م ر ه ا الان تغيرت تماما لماذا لأنه مسكين في أول الأمر الأفضل النبي صلى الله مسكين ممشي وسلم في في عليه قد يتنازل عن بعض ا ل أ م و ر أولا لا حسب طبع الحبيبيه ولا لا لكن يتنازل من حق إ ل ى حق ما يغرك بذلك التنازل من د ا ئ ر ة الحق فرق بين المداره والمداهنه اللي يستعمل أتريب في المداهنة. يعني اللي ج ت د و وضع ا وسائل في وسائل أ ص ل ق ا ل ق ي م ة بذاتها أ و اصول بارطه ة ب غ ي ر ا ومتحكمة بغيرها هؤلاء يقعون في, في, في, في المداهمه و د و لا تذهن فيدهنون بينما أ ن يدفع في س ت ع م ل هذه المدارات يستعملها في مواطن ك ث ي ر ة لكن ما كان يستعمل المداهمه و أ ن م ا تتنازل عن الحق أ ب د ا لذلك لما ن ش و ر صامحود سامحوني كمثال وبالمثال يتضح المقال نرى بعض الناس قالك إ ح ن ا ا ل آ ن ا ل ح ز ب ي ة وترمي وترمي و ت ر ي الدعوه شايفين كيف راحت خلوها أ م ة واحده ة خ و ا أمة و ا ح د ة و ي و ج ه ت و ج ي ه شرعي وكنتم عنكم ث ق ة في هذا والله تشوفوا الخير وشنو فقط المطلوب منكم باش تقضيوا العواطف والحماس ا ت والشبهات ع ب ي ا ا ت و ل والشهوات و ا ل أ ه و ا ء والجهالات والتقليدات و ا ل ت ع ص ب ا ت وما إ ل ى ذلك من أ س ب ا ب المتاهات أ و المفسدات أ ن ك م تتعلموا العلم الشرعي فلما تتعلم تعرف كل شيء على حقيقته وتحكم على كل شيء على حسب وجهه وحقيقته و ب أ د ل ة ش ر ع ي ة ما هو حكمك انما هو حكم الله نعطيكم مثال يا إ خ و ا ن الله سبحانه وتعالى لما خاطب الناس عموم الناس و ا س ت ف ى ص ف و ة ونوعا منهم وجزءا منهم بحسب أ ه ل ي ت ه م وسموهم ا ل و إ ي م ا ن ه م وسماعهم ورفعتهم شوفوا المؤمنون كيف كنت استجابتهم للشرع شايف؟ الله ا ي بينا ن نعطيكم مثال فقط ش و ف ا ل ل ه سبحانه لم يقول اولا دائم لان خ ط ب يا أيها ي ا ل ذ آ م ن و الخطاب ا ن من فانا يؤمن ب بالله ي عليه واليوم صلى الله وسلم قال في حسب ا ل إ ن س ا ن المؤمن م ش ك ل ع ا م ة ا ل إ ن س ا ن المتبع م ش ك ل المبتدع المبتدع يبقى يستعمل خ يخد الداخل يخدم د م الهوى و ي ويحكم عفوا يحكم هذا الشيء بينما المؤمن يلغي هذا الشيء كله إ ن م ا يخضع و ي خ ن ع و ي خ ب ط ويلتزم ويعنيها ر ي غير ذلك من صور ا ل ط ا ع ة من صور ا ل ا س ت ق ا م ة الله أ و ا ا ل ل سبحانه و ك م ا ل ت ب س ر ع ة ل أ ن الوقت نوعا ما قصير الله يقول مساء انما المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم و إ ذ ا تليت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون صح او انت عرفت منهم المؤمن ن ي لما يسمع كلام الله كيف يتصرف بعدين لما ينادى هذا المؤمن كيف كان يكون رد فعله أ و ل هذا المؤمن عظمت الكتاب في نفسه سبحان الله ق ي م ة الكتاب في نفسه سبحان الله إ ن م ا لما ياتي خطاب ا ل ق ر آ ن الكتاب ا ل س ن ة ا ن س خ قال الله قال الرسول بعدين وراك ي ن يا حبيبي و ر أ ي ن ا عنها ل أ ن ه كلام فقط شعارات فقط ح ز ب ي ة فقط على خلاف كتاب مكرنه كالهر يروي ث و ر ة ا ل أ س د وشتان بين الهر و ا ل أ س د لذلك فقال الله سبحانه وتعالى إ ن م انما ا ل م م ؤ و ن الذين ن إ كان قول المؤمنين اذا دخل الى الله ورسوله ليحكم بينهم أ ن يقولوا سمعنا و أ ط ع ن ا معنا واطعنا التزمنا انتصرنا خلاص اتبعنا وما خالفنا و ا ف ق ن ا والحمد لله بعدين قد يحصل في نفسهم تردد قد يحصل في, في قلوبهم م ن ء اضطراب قد يحصل فيما بينهم تباين واختلاف هذا يثبت وهذا ينفي هذا يستقبح وهذا يستحسن هذا يقر وهذا ينكر هذا يقدم وهذا ل ع ل ه يتردد ويبتعد هذا يفر وهكذا كيف ا ل أ م ر إ م ا أ ن الحق لا يتعدد واحد من هؤلاء على ا ل خ ط أ و ا ل آ خ ر على الصواب يعني واحد الثواب نخدم لأخذ كيف نحكم الهوى غلط نحكم ا ل ق و ة ا ل ب د ن ي ة غلط لنحكم الشرع الشرع لا يتغير انك تتغير لذلك هذه ا ل د ع و ة في ا ل ح ق ي ق ة أ ص و ل ه ا لا ينبغي أ ن تتغير ا ل ب د ع ة تبقى ب د ع ة تقول ليش يا أخي سامحوني الدين تدخل لي الاحتفال بالمولد ما زال نعطيه مثال والله لنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونعزوه ولكن نحبوه م ح ب ة وفقا ل ل ص ن ة النبي يا اخوان ي شوفوا ما اناس ل أ ن محبتكم للنبي تكون على طريقته قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني ا ت ب ع و ن ي لن ت ت ت ك ل ب بدري انهار المولود أجل لا هل تتقلب ا يا ع م ي ك شاهدت بهذا فلا يعلمن الله ل ا ي ن ص د ق و و ل المولود ي ع ن النبي الكاذبي الصلاة عليه ا س ل ا م لا لكش تعلق ب ي لغيري انا م ص ب ق لله م ح ب ت ه من ا ل إ ي م ا ن ولا لا صح من ا ل إ ي م ا ن صح وما يكونش إ ن س ا ن مؤمن يعني اللي ما يحبش النبي ت و س ل ن لا ي ؤ م و احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه من ولده ووالده و ا ل ن ا س أ ج م ع ي ن مما سواهما آخر إلى غير ذلك غن و في حد أن يحب أنث أن ي الله ورسوله عيد ن م ث ا الله و ر س و ل ه أحب إليه مما الى سواهما إ غير ذلك فشوف يعني لما ي أ ت ي أ ب و ق ت ا د ة أ ظ ن أ ب و ق ت ا د ة ي س أ ل و ا شوفهم لي ح قالوا أ ر أ ي ت ل أ ن بعض المؤولين وبعض الجهال ا ل م ت ع ا ل م ي ن وبعض المتغيرين أ ق و ل يكون بشيء بعدين يقولك د ع و ة تطلب تطلب تطلب ويقول لي هو يطلب خ ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لما سال أ ل ل م س أ أ ب و ق ت ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايت فعل أسامة لما م يشوف صوم ا ل يوم ا صيام ن يعني يكثر من الاثنين شعبان شاهدين هذا أنتم وردت وسلم النبي عليه يوم صلى قال فيه يعني ا ل ل ي ي ح ف ظ مش ن الربيع ا ل أ و ل يصوم كل يوم الاثنين إ لعل ى صلى الناس في رمضان ايا من ا ل ش و ا ل ما ر ب و م يصوموهم اما رمضان فلا ب يتهم إ ن كانوا فاعلين استغفر الله لا بد انهم فاعلون استغفر الله اذن لذلك نقول أ ن ه ينبغي أ ن ندرك هذا ا ل أ ش ي ا ء فاحنا كالقالب انما كان قول المؤمنين إ ذ ا دعوا إ ل ى الله ورسوله ليحكم بينهم أ ن يقولوا سمعنا و أ ط ع ن ا و أ و ل ئ ك ا م مفلحون قلت لكم في م ر ح ل ة أ خ ر ى في تردك في ا ف ت ر ا ب ي ت ن ا ز ع و ا الناس ارقى ان تنازعتم في شيء اكن انتم مؤمنين يا اخي مؤمن خلاص فردوا إ ل ى الله والرسول أ ن ت م لما تردوا إ ل ى الله والرسول تجدون الحكم عند الله ورسوله الله قال سبحانه وتعالى واذا جاءهم امر من الامن أ و الخوف اذاؤوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر من لا منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم فلما ياتي الحكم يا المؤمن يرضى المؤمن يسلم ويستسلم ويسلم كذلك يعني يسلم والحمد لله ويستسلم ويستسلم المؤمن يعني ويخشأ ويخضع ويسج ويركع لله ما شاء يعتبر خ ذلك من الايمان غير ه ا ل ل ي في نفسه اضطراب ينبغي, ينبغي أ ن يقضي على ذ ك ا ل اضطراب ويحصل ل ا ه يعني يحصل ممكن جداً أنه جدا به الانحراف أ و يحصل به ا ل ر د ة وشينها القبيل لهذا رب قال وما كان لمؤمنين ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا ه يكون لهم الخيره من أ م ر ه م ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا ل مبينه بعدين يا إ خ و ا ن حصل هذا و أ ن ت ش ا ي ف نفسك التراب أ ن ت تقول هذا يقدر يحجب عن ا ل إ ي م ا ن يقدر ي ص ر ف ن عن الحق يقدر ل أ ن الهوى يصرف الناس عن الحق وللهوى وما يناس كثير منك يعرف و الحق ا ولكن يخشى ترع لك الشرع ق ل ك لو نعترف أ م ت ح ت ح ك انتي قدمنا حامل إ خ و ا ن أ خ ط أ و ا و أ د ر ك و ا و أ ق ر و ا باخطائهم ولكن لما نظروا م ر ت ف ت ي ن إ ل ى الناس تركوا رب الناس واتبعوا أ ه و ا ء الناس ف أ ف س د ه م الناس وخاصه إ ذ ا أ ض ف ت إ ل ى الناس, وصوات الخ... يعني الناس ها؟ هذا شيء يعني ولهذا خلق فلهذا قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فبهذا يعني ب الاختصار ت أ ك د و ا أ ن في ا ل ح ق ي ق ة لما نقول هذه الوسائل وسائل ا ل د ع و ة ا ل ل ي توجه الدعوه ولتصير ا ل د ع و ة ت و ق ي ف ي ة لهذا ربنا و ا ل ر ه ل ن ا أ وقال لنا ادعو الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع د ة ا ل ح س ن ة هذا ب ح ك م ة العلم الشرعي الكتاب اخي السنه ة ا ولا لا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي بعدين باللين ينبغي يخاطب باللين اللين اللين كيف وكيف تمشي اجبا ولا لا ما شاء الله بعدين ان الناس خاطبوهم、بالليل. هذا الناس ينبغي ان يخاطب الناس هو الحق هو الحق انما تعرف كيف وكيف تمشي مع الناس النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هو هو تستعمل عليه عامل مع تعرف الاعراب الأجلاث, عامل المنافقين الطغاه عامل المرجفين والمفترين عامل المفسدين و وعامل وعامل. عامل و ع اصناف م عامل ل أ الناس عاملهم بالحق سبحان الله عاملهم بالحق شفتو كيفاش شفتو كيفاش فاش المخلفين نفسدته التبوك غزو نسلول أبيب يدرق عامل الثلاثة عامل هذا الله عن عبد بن ش ل ترون ل م ا شاف ا ل م ط ل في ه ل ا كيف يكون يعني كل ط ا ئ ف ة إ ل ا ويعاملها وفقا للمنظور وفقا للضوابط ا ل ش ر ع ي ة ل أ ن الله يوحي ره ق اليه تعالى م ش ك ما ل و والشهوات قال لا ي تعالى ن الله عليه وسلم قال وما الهواء عليه وسلم ينطق نبيكم عن هؤلاء هؤلاء ويخالق ويتصرف مع هؤلاء م ا يدخل العاطفه、آه. صح في مواطن كثيره ل د خ ل ا ل ع ا ط ف ة ر ا ح ولا ت أ خ ذ ك م بهما ر ا ف ة في دين الله إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر、شكري. يعني أنت تشوف سحا هاي تقول للشكة ح أرحم ولا ربك أرحم, لا ربي أرحم. أنا لما في الفاتحة أقول الحمد م لما قم ولا أقول لا لله رب العالمين أنا ربك ربي رب في الرحمن الرحيم خ ل انت ص أ مؤمن فاعل خلي ربك هو أ ر ح م منك يا عبد الله متظهرش كونك أ ن ت ا ل أ ل ط ف و أ ن ت ا ل أ ر ف ق و أ ن ت ا ل أ ر ح م و أ ن ت ا ل أ ح ك م و ا ل أ ح ل ى ا ل ربك يعلم و أ ن ت لا تعلم فلذلك المطلوب منك أ ن ك تفهم أ ن هذه ا ل د ع و ة إ ذ ا ح د نجي الناس نجيهم ب ا ل ع و د ة إ ل ى الله و إ ذ ا كان حبيت تفسدهم خلي الدعوه تمشي مع أ ه و ا ئ ه م و م ط ا م ح ه م ومطامحهم ومشاربهم ومذاهبهم وكل ما يتعلق به فصح وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى لما ولهذا يا إ خ و ا ن م ا ف يوجد ع و ه أ ر ف ق بالناس من د ع و ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ر أ ي ت م ش د ة الشرع وشده ة أ ل اهل ل الغلاف س ن عن ة أ السنه ة محب... كثير يرمون ع ل س ن ة ب الغلاه و ل لا خلص ل و يا إخوان أهل السنة يكرهون يكرهون إخوان السنة الغلاف الغلاف الجفاح ويكرهون أهل بل حك ما يحبوش اللي مابقاش لاحلال لاحرام كل و ن ا ا وما ل ي شيء حلال ج ا م لا ويرحك اهل الحرام يقول السنه يذكرون ل أ ن ه ق ض ي ة الحلال والحرام ا م ا ن ة ربنا قال و ل أي ايها تقولوا أ الدعاه ولا تقولوا لما تصف أ ل ف ن ت ك م الكذبه هذا حلال وهذا حرام لما تصف أ ل ف ن ت ك م الكذبه هو الكذب ا الكذب هو الكلام غير المطابق للواقع ك أ ن ك ت ق و ل هذا على هذا الوجع وعلى غيره فيعد كلاما غير صحيح مردودا فلذلك قال ولا ت ق و ل لما تصف أ ل س ن ت ك م ا ل ك ذ ب ة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أ و ل ا ذي هل تدوم لكاذب م ح م د ا لا قال الله تعالى إ ن الذين يفترون على الله ا ل ك ذ ب ة لا يصلحون يا إ خ و ا ن اليهود أ ص ح ا ب التقريب والتوحيد والتوحيد و ا ح د و ا ن يعني الان ت م ظنوا كما قال م ح ب ا ل دين الخطيب يعني لما ذ ك ر الخطوط ا ل ع ر ي ض ة ا ل أ س س التي تقوم يعني يقوم عليها دين و ع ق ي د ة ا ل ش ي ع ة ا ل ا ث ن ا عشريه ا ل ا م ا م ي ة قال ا ل ش ي ع ة ا ل ح ق ا ئ إ ن م ا هذا التقريب من أ ج ل أ ن يطمعون في أ ه ل ا ل س ن ة أ ن يتشيروا أ ن يلتزموا بالحق و ي ب ع ن و ا له ويخضعوا ويرجعوا اليه ل قل لا ما عادت ل ا الشيء عند اليهود وهذا كما ما ترضاوش عليك تنازل وتنزل ا ن ز ل و وكل شيء حتى ترجع للحق حتى ترجع اليهم قال ولن ترضع عنك اليهود ولن ن ص ا ر ل حتى تتبع س لله يغيبهم لما ي ق ا و ك انت تستقل النبي ص ل ك ا ل ي خ ا ل ف ه وسلم ما لهذا الرجل لا يجد شيئا إ ل الا و خ ا ف ن ف ي ه إلا و خ ا ل ف ن ا عليه ليش يخالفنا لانه من خصائص ومن مقومات زعمتو غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكن للاسف اليوم و شوفوا ا ل م ن ا ج د ع و ة ت عنك ي شوفوا ا ل طرق د ع و ة ت عنك كيف لذلك أ ق و ل يا لما ك حبيت نعطيكم مثال في م ر ة من المرات زعم بعض الناس حابين يشاركوا في هذا العمل السياسي وندخل ب أ ف ك ا ر ع ن ا لكن نسلموا ب ص و ر ة م ر ح ل ي ة لهم ف ت ش ف و ا ف ك ر ة و ح ك ا ي ة ا ل ش و ر ا ق ر ا ي ة الوين قالت ب أ ص ح ا ب ه ا يا أخي أكبر هل سلموا أ م سلم غيرهم هل استسلموا أ م استسلم غيرهم هذا وكيل الشيطان الشيطان يستدرجك الشيطان يستزلك الشيطان يستهويك الشيطان هكذا حتى م ا ي ك ق ا ل ك لك, لك. فغيرك ق لذلك ت حتى تقول لها مزال مزال مرضي حق مع أنه يحرق لنا نحب الخول الشرع لما اعطلنا ه ا ب ا ل أ ص و ل والناس يعرضوا في أ م و ر ا ل ل ي ممكن فيها الاجتهاد في أ م و ر ما تمسها بالاصول ما فيش حرج الدنيا تتغير و أ في الدين الاتباع ا د ن وشنو ي يا اخي ا الافتكار والاتباع هجبت أ ن ت م أ د ر ى بشعور دنياكم ا ل أ ص ر في الدين الاتباع خلاص اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم ه يا اخي ل دولا من تقول لي اليوم عندك وسائل ت ق ن ي ة ما شاء الله لكن يبقى الحق والحق ا لما قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا انت الان ه ل ه وسائل غيرت الدين لا استعملها الدين لكن بضوابط وقواعد وحدود وقيود مع غير ن ق ض للعهود سبحان الله. لذلك بارك الله الله لما لذلك فيكم أردت ولكن كنت ل غ ي هذه ا ل ك ل م ة ل أ ن ي قبل ا ل م ح ا ض ر ة احتفت بنوع من ا ل إ ر ه ا ق الشديد لاني لم اتعافى جدا جدا ولكن اقول موضوع فقه الدعوه موضوع السديد طرق وسائل ا ل واصول يعني ا ل د ع ا ة الصادقين هذا موضوع مهم حتى تعرف النموذج ا ل أ م ث ل وحتى تعرف ا ل أ س و ه ا ل ح س ن ة و ا ل ق د و ة ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل و ا ق ع ي ة ا ل م ث ا ل ي ة أ ي ض ا ب أ ن ه الحمد لله رب العالمين الواقع نخاطب أ ص ح ا ب فقه الواقع الواقع يدل على أ ن الذي أ ص ا ب المسلمين وكانوا يعرفون السبب ومع ذلك لا يزال العجب مع أ ن ه إ ذ ا علم ا ل س ب ر س ل العجب ولكن مع م ع ر ف ة السبب ازداد العجب لم ا قلتم أ ن هذا قل هو من عند أ ن ف س ك م وما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة فبما كسبت ايديكم ص ل ط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إ ل ى دينكم يعني حتى تعودوا إ ل ى أ ص و ل دعوتكم حتى تعودوا إ ل ى ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة ربكم قال لكم أ ن ت م تريدون أ ن تنصروا عن فتنكم ما ه ل يعني تطوعون ا ل د ي ن تويعون تتلاعظون وتقدمون الدين يعني وتؤخرون ك م ا فعلوا اليهود والنصارى ن أ ت ما ل يجود لكم ه ذ ا أنتم تختلفون على ه ؤ ل ا ء ت ت خ ل ف و اليهود و ن ن على ل ا ص ا ر ى و إ ن اليوم للاسف الشديد ب أ ي د ي ه م هذه الوسيله ولكن أ ن ت م عندكم وسيله التي حسب مقا... حسب يعني طاقتكم و ح س ب وضعكم و ب إ ذ ن الله لن يضروكم فالله معكم قال تعالى إ ن تنصروا الله ما يضركم إ ن شاء الله غيركم عدوك ما يضركم لهذا ما تتعصى انت حتى تضيع دينك ولا يقول لك متعصب ش ا ل يهود يضروا ب أ ز ي ا ء ه م بضلالهم ل أ ن ا ل إ ع ن ا م في يدهم هذا سموه أ ف ا ض ة ولا لا سموه تمسك ولا لا سموه حفاظ على ا ل ت ق و س والتقل ع ل ى ولا لا لم ي ش ا ه و ا الناس مسلمين الله هذا تطرف و ل ل أ س ف كما ا ق لما النبي الله صلى عليه ل و س ل م قال ح ذ ي ف ة بن اليمان فهل من بعد هذا الشر خير قال نعم قال وفيه دخن قال قلت وما دخنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قوم من سنتي ي س ت ن و ن بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل من بعد هذا الخير ش ر قال نعم قال نعم دعاه على أ ب و ا ب جهنم من أ ج ا ب ه م قذفوه فيها قلت سفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أ ن ا س من بني جلدتنا ويتكلمون ب أ ل ف ن ت ن ا ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة ثم لا ي ع و د قال فبما توصيني اضربتهم قال عليك ب ج م ا ع ة المسلمين و إ م ا م ه م قال ف إ ن لم تكن لهم ج م ا ع ة و إ م ا م قال ا ع ت ذ ل تلك الفرق كلها ولو أ ن تعط على عرق شجر حتى يدركك الموت و أ ن ت على ذلك فيعني ينبغي أ ن نعلم حتى من أ ه ل ي من, من, من المسلمين من يخاطب الناس ويحكم على المسلمين يستعمل خطاب اليهود يستعمل أ ح ك ا م اليهود ويستعمل كل وما ي س ت ع ل و م يشعر هل ليملك ا ل إ ع ل ا م يجعل الحق باطل والباطل حق يا إخوان نكون لهذا لما تكلمنا عن وسائل ا ل د ع و ة ينبغي أ ن نقول ب أ ن هذه الوسائل ثابته وهذه, الوسائل وهذه الاصول ا ع م ي والقواعد ينبغي أ ن تكون ث ا ب ت ة لا تتغير مع تغير الزمان والمكان حقا ح ق الفقهاء ا أ و ا ل أ ص و ل ي و ن طرقوا بابا وتطرقوا الى مسائل وتناولوا كذلك بعض القضايا ا ل م ت ع ل ق ة باختلاف الزمان والمكان والظروف و ا ل أ ح و ا ل والعادات و ا ل أ ع ر ا ف والمقاصد وما إ ل ى ذلك كيف يكون حكم الشرع قد يكون حرج قد يكون ضيق قد يكون أ ذ ى قد يكون مفاسد قد يكون ع ش ا ر إ ل ي ه ا أ ه ل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم في اعلام م م ا ل و ق ي ن عن رب ا ع ل ي ن ه ؤ ل الموقعين ء ا و ن و و ق ع بامان وصدق عن رب ه م س ب ح العالمين ن ه و ت ع ا ى ولا يقولون إلى ولا يتكلمون إلا بعلم. فأقول قال يعني أثار الى الحق الا ب ل فأقول م ق يعني قضية ينكر تغير الفتوى بتغير انه اثاروا الى لا الفتوى ز ا والمكان والعرف ن و ل الحطوة قطابت ولا لا العقل ر و انما لا إ هذه الفتاوى أ ح ك ا ا م بل ل هذه وهذه التقديرات وهذه الاعتبارات وهذه ا ل إ ن ز ا ل ا ت وهذه المعالجات تعتبر باعتبار الحالات ك ا ل ض ر و ر ة مثلا يقول الاصوليون ا ل ح ا ج ة أ م التحقيقات و ل ل ض ر و ر ة حالات لها غير أ ح ك ا م السعف والاختيار الامر إ ذ ا ضاقت تسع و لا لا و إ ذ ا ت س ع ض ا ق يعني فيه أ ش ي ا ء لذلك لما نقول إ ن ن ا ا ل آ ن في ح ا ج ة بكل ص ر ا ح ة إ ل ى العوده سلط الله عليكم ذلاء لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إ ل ى دينكم وينبغي أ ن ن ب ق ه ا و أ ن نتمعن ا و أ ن ننعم النظر والفكر ونطغي بالاذان والقلوب في قوله تعالى إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ونصر الله ي ي عبادي لو ل و أن أ ك و آ خ ر وإنسكم وجنكم كانوا على ذلك المكلشة ماذا من الرجل على يعني قلب أدخى أفضل قلب وكذلك وتعرف يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد إ ن م ا فقط في هذه ا ل م ن ا س ب ة أ ر د ن ا أ ن نذكر ش ي ء وهو ان هذه ا ل أ ص و ل ينبغي حفظها والحفاظ عليها وينبغي أ ن نذكرها أ ن ه ينبغي أ ن نتعلمها أ و ل ا ونتفهمها ونتعرف إ ل ي ه ا تعرفا دقيقا و أ ن ن ق ت م ع بها اقتناعا صادقا و أ ن نعتقدها اعتقادا خ ا ل ف ا و أ ن نعملها اعمالا صالحا و أ ن ندعو إ ل ي ه ا د ع و ة ص ا ع ب ة و أ ن نصبر عليها صبرا ثابتا مستمرا ب إ ذ ن الله تعالى سترون الخير وسترون ا ل ب ر ك ة ل أ ن الله سبحانه وتعالى توعد المؤمنين بهذا و أ ك ت ف ي بهذا ل أ ن ه لم يبق عن أ ذ ن العصر إ ل ا عشر دقائق لعل هذه العشر دقيقه نتركها ل ل إ ج ا ب ة باختصار على بعض ا ل أ س ئ ل ة بارك ا ل ل ه فيك يقول كيف يفسر في يقول يعني الشيخ بن العسيمين حليل حيث قول قاد القلوب وأما الثائب العلامة الله الكتاب طالب العلم بن تضرب بعضها شرح ببعضهم حمد أن والايام بالله من أ ج ل خلاف في المنهج مع الاتحاد في الهدف ه ذ ا غلط عظيم إ لا ى أن ي ق ل ينبغي أ ن يقال هذا إ خ و ا ن ي وهذا سلفي وهذا تبديلي إ ى آخره أولا ن أن ب غ ي يؤول الى اخره اسمعه جيدا ا من الإخوان كثير ل إ و ا ن م أ ذ ك ر بعضهم حتى الذي أ و آ ل به وحمله هذا التطاول والتحامل مع التعالم وعدم التعلم حمله ل ت خ ط ئ ة هؤلاء لا نقول ب أ ن الرجل قد لا يسبقه قول وقد لا يسبقه ز ل ولا قلم ولا لا إ ن م ا ينبغي دائما أ ب د ا أ ن نجد ا ل ت أ و ي ل الحسن والتفسير الحسن فلعله يريد أ ن يقول اذا كان هؤلاء كلهم يريدون ان يعبدوا الله ما, الغاية هي الغاية غلط. ما يقصد هذا يقصد مع الاتحاد في والمنهج يقصده باللغه بالطريقه يقصد المنهج يقصد به الطريقه لغه ما يقصد انه يجيب عقائد مختلفه ومشي غلط ما يقصد هذا لان كلامه يخالف هذا انما يقصد ممكن له طرق تسمياتهم لا يشعرون ب أ ن ه م يجب عليهم ان يكونوا كلهم سلفيين و او ان يكونوا كلهم متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم قال ا ل ق المنساء ئ هذا ع ى ه ا ل المنهج مشروع ي ر ي د أ ن يقول ي ع ن يفهم ي ذ ه ا ل س الرجل ئ التي ا ل ممكن أخطأ فينبغي الفام أو أو أو لم يفهم كما أو ي ف ان ب غ ي أن تعلموه ويرشدوه ن أن ب غ ي ت ويدلوه ن أن ب غ ي ت اما اذا تختبرونه وتعرفون ح ق ي ق ة أ م ر ه إ ن كان متبعا أ و كان متبعا إ ن كان موافقا أ و كان مخالفا يعني يريد أ ن يقول ممكن بعض الناس اليوم لا يعرفون نحن مطالبون كما قال ا ل ل ه ع ا ن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكان يعني ه ؤ ل ا ء ك ل ما يمكن ان ي ه و ر ي ع ع ب ن ه ن ا فيه هذه ق ا ع د ة الفاتحة الله هذا من ي ل أ الوقت ي خ ذ و م ت ش و ر ا ل ما ت ء ه ا ل أ خ ت تقول ما, ي... ما قولكم يا شيخ في اتخاذ المسرح ك أ س ل و ب من أ س ا ل ي ب ا ل د ع و ة مع العلم أ ن هذا التمثيل يعني في ا ق ا م ة ج ا م ع ي ة البنات وقد قمت أ ن ا بكتابه ة ذ هذه المصرحية مصرحية وهي、مطرحية. يعني ه ا ل م س ر ح ي ن يروح علاش؟ شوفوا يا إ خ و ا ن الآن حكم المسرحيه عند باب التدريس حتى أ ن ك م ث ل في دور وحداخر ا و ك ن ي يا محمد ونصوص محمد ايش قلت ماذا تقول الله ما أخره سمي الناس بغير أ س م ا ئ ه م ويتحلوا شخصيات غيرهم و ي ت ك ل و ا بها ل ك ل س غيرهم يعني هذا كله ت د ل ي س م ا يصح أ ن ت مش مضطر إ ل ى ه ذ ه ا ل أ ش ي ا ء وللا مش مضطر علاش نقولكم ن ضوك ه ذ ه ا ل أ ش ي ا ء فلذلك أ ق و ل يعني ا ل آ ن إ ح ن ا ا ل أ ص و ل السابقه ما تعلمناهاش يا ن ا س م ا ي ص ح هذا عمل مايصح مايصح وساله مصر هي يقولك مصر فمصر يقولك ان ي ك و لك ان يكون لك ا يكون لك ان يكون لك ان ي ك ل ى ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ان يكون ا يكون ان يكون لك ان ي ك لك ان ي ق و لك ان ي ك ن لك ان يكون لك ان ي ك و ل ان ي ك و لك ان ي لك ي ك و لك ان ي لك ان يكون لك ان ي ك و ل ان ي ك و ل ي ك و لك ان يكون ل ن ي ع ن ا ل ذ ك ر ن لك ان يكون ن ي و ن لك ان ي ل ش ي ط و ن ان ي و ن لك ان يكون ل ان ي ك و لك ان ي و ن لك ا ب يكون ل ان ي ك ن لك ان ي ك ن لك ان ا أ م ك و ن لك ا ت يكون لك ان ان ان ا صح و ل ا مش ن ح طاقات ومتعلمتش ملتقيات غ ي ر في ه ذ الدعوه في ا الحيزه وبينما المسلمين ما يعرفوش الدين يا أ خ و ا ت ما يعركوش دينهم يجهلون الدين مع ذلك روح ا ل أ م و ر أ خ ر ى ح ر ك ح ن ا ن د ي ن ا خطر التنصير ه و يهدد. يهدد الجزائر ا ل ت و ي م ه او يهدد الجزائر هل هي ح ا ج ة كيف كيف انت ت و ع د ممكن يصير لكم ا غ ي ر شبهات ب وتطرب ب ة و الناس م ا يدري ومدبر مقر ب ومنكر ر مقر م و وما يدري يا اخي الله بس الناس لما وقعت فتنه ابن الاشعث كما, كما اخرج هذا ا ل أ ث ر يعني ابن ه ابن عين في حريته وابن أ ب ي شيبه في, في مصنفه وابن المبارك زهدي وغيرهم لما قد نشوفه مريح قالوا إذا, اذا وقعت ا ل ف ت ن ة شوفوا غير ا ل ف ت ن ة يا إ خ و ا ن ي الناس ت ع و ا ف ي عاطفه صراخ ا ل ث ل مع الاخر ندم وندم ولا لا شوفوا غير عشر س ن و ا ت ل م ب ع ض الناس كانت أ ن ع ن د ه عقول العقول تروح, تروح. لا ع ق ل ولا نقد للاسف ا هاي الفتنه, الفتنة تستودع ل ل ى القلوب و ش ا ل ل يردك ي ي ث ب ت ك الفتنه قال إ ذ ا وقعت الفتنه فادفعوها بالتقوى شوفوا الناس ما قادوش أعود ا ل ت ق و ا يفصروا على حسابهم هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ج ز ا ئ ر ي ة نعطي خ م س ة منكم س م ع و ا شايف ن ب ع د هذا الصيف وهذا العلم وهذا عينر ناس. ناس وكلوا ه ذ ا ما و ي ج و ن ي ق ع د بهدره و ا ح د أخرى بتفسير و اخر ح د يعني حتى فهم ا ز ا ل شوفوا ا ل أ و ل ان ي س أ ل و ل ا لا نحن لا ن س أ ل و ش فالمعام يسألهم يروه بعد قالوا هل ج اذا وقعت ل الفتنه ه انا لي ه م ه ش ا ي ي ف القضية؟ ما لا غضب شوفوا النفذة فتبعوها ن بالتقوى مع ان التقوى يقدر يتموالاه قالوا فما التقوى ان تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تجتنب معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله ا ل إ م ا م الحافظ الذهبي في سير عالم النبلاء يعني سنع على قال ما ابدع وما, أو يعني وما اروع هذا التعريف والتعبير قال حتى انه اجمع فيه اصول الاستقامه اجمع فيه العلم والاخلاق والمتابعه ما شاء الله, الله يبال فيكم ويؤيدكم ويعلمنا ويعلمكم وينفعنا جميعا